بسم الله الرحمن الرحيم يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان والذاكرين والذاكرات لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرا وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى نحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبَّحت له الأرض وسُكَّانُها، وسبَّحت له البحار وحيتانُها وإن من شيءٍ إلا يُسبِّحُ بحمده ولكن لا تفقهون تسليحَهم فأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا لِدَّ له ولا شبيه ولا كُفأ ولا مثل ولا نظير وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُه وخليلُه وخيرته من خلقِه وأمينُه على وحيَه أرسَله ربُّه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وان يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وقد نزلنا ضيوفاً ببيته سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفروقنا أن يقال لنا جميعاً قوم مغفوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الإخوة والأخوات خلال هذه الخمسين دقيقة سأتكلم عن عباده من أعظم العبادات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها على جميع أحواله هذه العباده مع عظم فضلها وكثرة ثوابها إلا أنها لا تحتاج من الإنسان أن يبذل جهدا كثيرا لها فهي لا تحتاج إلى استقبال قبله ولا تحتاج إلى ستر عوره ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعاً ولا تحتاج أن تتوضأ لفعلها ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجوراً عظيماً هذه العباده أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة وأمر بفعلها بعد انتهاء الصوم وعمر بفعلها بعد انتهاء الحج أمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات أمر الله تعالى بفعلها قبل دخول المسجد وبعده وقبل النوم وبعده وقبل الصلاة وبعدها وقبل الطعام وبعده أمرك قبل أن تدخل الخلاء أن تفعلها وبعدها أن تخرج من أن تفعلها أمرك الله تعالى في كثير من أحيانك أن تكون مشتغلاً بهذه العبادة هذه العباده هي والإخوة والأخوات هي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل التسويح والتهليل لا يعجز عنه أحد الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأة الفارغ والمشغول العالم والجاهل العربي والأعجمي كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة لما أقبل رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه يعني العبادات والفضاء الكثرت ما أدري ماذا اختار هل أكثر من الصوم أكثر من الصدقة أكثر من ماذا يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به علمني عملا صالحا أتمسك به وألزمه فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أكثر من الذكر وأبشر بالخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بأبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام بلغ سلامي لأمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني الجنة أرض صالحة للزراعة طيب ما هي الفائدة من هذه المعلومة لما إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر أمتك أن الجنة أرض صالحة للزراعة نحن ماذا نستفيذ من هذه المعلومة؟ قال وأخبرهم أن غراسها كيف تغرس لك غرساً في الجنة؟ وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرساً في الجنة الذكر أيها الإخوة والأخوات هو أبرز صفات المؤمنين لأنك إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره والله عز وجل يحب الذاكرين ويذكرهم لذلك يقول الله تعالى فاذكروني طيب وإذا ذكرناك يا ربي أنت ماذا تفعل أذكركم وقال عز وجل نسوا الله لما نسوك يا ربي فلم يذكروك ولم يستغفروك ولم يسبحوك ولم يهللوك ماذا فعلت أنت بهم فنسيهم نسوا الله فنسيهم لما نسوا الله نسيهم رب العالمين فلم يوفقهم لطاعات ولم يستجب لهم عند الدعوات ولم يكشف عنهم الكربات قال نسوا الله فنسيهم أنت بمثل ما تعامل رب العالمين الله تعالى يعاملك ذلك قال الله عز وجل وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وقال عز وجل يُحِبُّهُمْ ليش أحبهم ويحبونه وقال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأنت يا ماذا فعلت وأكيدوا كيدا ومكروا ومكر الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم طيب وإذا استجبنا لك يا ربي أنت ماذا تفعل ادعوني أستجب لكم إذا استجبتم لي في أوامري واستجبتم لي في نواهي التي أنهاكم عنها فإني أستجيب لكم إذا دعوتموني عند مرضكم عند فقركم عند حاجتكم لما ذكر الله تعالى الذكر في كتابه جعله الله تعالى أبرز صفات المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب طيب ما أول صفة من صفات أولي الألباب ماذا قال؟ هل قال الذين يتصدقون؟ الذين يصلون الليل الذين يصومون النهار ما هي اول صفه قال عز وجل الذين ها ماذا يفعلون يذكرون الله مت قياما طيب والمريض وقعودا وشديد المرض وعلى جنوبهم سواء كان قائما يسبح يهلل او كان جالسا يسبح يهلل او كان متطبعا يسبح يهلل بل ان الصفه التي جعلها الله تعالى فارقةً بين المؤمن والمنافق في الذكر ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق لا يذكر الله لا كلاهما يذكر الله لكن الفرق أن المؤمن يذكر الله كثيرا وأن المنافق يذكر الله قليلا. اسمع يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا ايش إلا ايش قليلا المنافقون يذكرون الله لكن يذكرونه قليلا فلما وصف الله تعالى المؤمنين وأمرهم عز وجل بذكره قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ودائما إذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فارع لها سمعك دائما إذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا مباشره القى سمعك لها فاما خير تؤمر به او شر تنهى عنه مثل ما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ها يا ربي انت تنادينا ماذا تريد منا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى نهي وقال عز يا ايها الذين امنوا ها يا ربي تنادينا تقولون ما لا تفعلون عتاب وأحياناً يكون أمر يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ها يا ربي بماذا تأمرنا أذكر الله كم نذكرك يا ربي مئة مئتين ثلاثمئة ألف كم نذكرك يا ربي أذكر الله ذكراً كثيراً جعلها مسابقة أنت وحرصك أنت وشطارتك بمقدار ما تستطيع أن تذكر أذكر أذكروا الله ذكراً كثيراً ثم قال عز وجل وسبحوه متى؟ بكرةً وأصيلاً سبحوه في الصباح وسبحوه في المساء سبحوه يا أيها المؤمنون على كل حال وسبحوه بكرةً وأصيلاً انظر كيف رب العالمين يأمرنا أن نكون دائمي الذكر بل في كثير من الطاعات إذا ذكرها الله عز وجل لا يذكر بعدها كلمة كثيرة إلا الذكر فإن الله تعالى أمر أن يكون كثيرا اسمع مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات هنا سيذكر الله تعالى عشر صفات للمؤمنين والمؤمنات في كل الصفات لن يقول كلمة كثيرة إلا في صفة الذكر سيقول كثيرة اسمع يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ولا واحدة من هذه الصفات قال فيها كلمه ذكر المتصدقين والمتصدقات الصائمين والصائمة ما قال كثيرا لكن لما جاء عند الصفة العاشرة قال عز وجل والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات ما جزاؤهم أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما مضاعفة لحسناتهم لأن الله تعالى يحبك وبالتالي تصبح قريبا إلى الله تعالى فيستجيب دعائك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره يقول ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم أولهم قال الذاكر الله كثيرا لاحظوا ما قال الذاكر الله فقط لا بل قال الذاكر الله كثيرا ذكروا ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سافر مرة إلى بلد العلماء أيها الإخوة والأخوات في السابق كانوا معروفين عند الناس بأسمائهم بمؤلفاتهم بسمعتهم بفتاويهم لكنهم غير معروفين بأشكالهم بل ولا بأصواتهم يعني اليوم العالم إذا دخل البلد أو الداعيه ربما يعرفه الناس لأنهم يرون صورته في الجرائد في الفضائيات في السابق لا يعرفون ان هذا الشافعي هذا أحمد الحنبل والناس عموما إذا لم يروا الشخص الذي أمامهم ربما يجهلونه ولا يعرفونه حتى هناك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر مرة حادثة طريفة وقعت له في مكة من شهرته بإسمه لكن شكله غير معروف عند كثير من الناس لأنه لم يكن الشيخ في وقته لم تكن فضائيات منتشرة والصور لم تكن كثيرة في الجرائد فكان الناس يسمعون بابن عثيمين لكن يرونه لا يدرون أنه هو هذا يقول الشيخ كنت في مكة فركبت مع سائق تاكسي فتحدثت معه موصل الشيخ إلى شقةه فالتاكسي السائق كأنه ارتاح لها الشايب اللي معه للشيخ فقال ما شاء الله ما عرفنا الأخ من وين قال أنا والله من القصيم قال ما شاء الله ما عرفناك قال والله معك محمد بن اعثيمين قال ما شاء الله بن عثيمين قال لي والله بن عثيمين قال الشيخ قال الشيخ قال لي طيب بن عثيمين زي فسكت فقال الشيخ يقول سألته قلت له طيب وأنت من الأخ قال معك عبد العزيز بنباز <تصفيق> يقول مدام المسألة كل واحد لصق نفسه في عالم <تراه> أنا عبد بن ما صدق أنه معه ابن عثيمين فالإمام أحمد الحنبل ذكر عنه ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد قال إنه سافر إلى بلد فصلى العشاء في مسجد وجلس في هذا المسجد يريد أن ينام فأقبل إليه الحارس قال أخرج من المسجد قال يا أخي أخرج من المسجد أنا يعني ما في مكان أذهب إليه قال أقول لك اطلع من المسجد ممنوع النوم في المسجد قال يا أخي أنا قال أقول لك اطلع قام الإمام أحمد وخرج من المسجد يمين أين أذهب فجلس على عتبة باب المسجد من الخارج أقبل إليه الحارس ليقفل الباب فرأى الإمام أحمد جالسا على عتبة الباب قال له قم من عتبة باب المسجد قال يا أخي أنا أين أذهب قال قل قم ولا يعرف أن هذا أحمد بن حنبل ثم أقبل هذا الحارس الغليظ وأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق الحمد الحنبل ينظر طيب هذا يعني أول مرة أحد يفعل به مثل ذلك وجعل يتأمل أين أذهب فكان أمام المسجد دكان لخباز هذا الخباز رأى هذا الشيخة في الطريق فقال يا شيخ يا شايف قال نعم قال تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر جاء أحمد بن حنبل وأقبل إلى هذا الخباز وجلس في المخبز لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز وهو يعجن وهو يخبز وهو يضعف التنور يسبح ويهلل أستغفر الله سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر. ويضع فيها التنور سبحان الله وبحمده لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله عاده الذي يسبح ويهلل ربما سبح وهلل لي ربع ساعه نصف ساعة بالكثير ثم يتعب لكن هذا الرجل شغال تسبيح تهليل تسبيح تهليل فقال له أحمد بن حنبل منذ متى وانت على هذا الحال قال أي حال؟ قال التسبيع والتهليم؟ قال أنا منذ سنين على هذا الحال بدل ما أظل ساكتاً أسبح وهلل فقال له أحمد بن حنبل أما تتعب؟ قال لا ما أتعب تعودت عليه حتى أصبح عادة لي خلاص فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الطاعه لها أثر في الحياة الطاعه لها اثر في الحياه ان للحسنه نورا في الوجه وراحه في القلب وسعه في الرزق وصلاحا في الولد ومحبه في قلوب الخلق وان للسيئه ظلمه في الوجه وسوادا في القلب وسقما في البدن وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق فاحمد بن حنبل يقول اكتارك من التسبيح والتهليل والاستغفار وتمجيد الله وحمده عز وجل اكتارك هل له أثر في حياتك؟ قال الرجل نعم قال ما أثره؟ فقال أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه قال سبحان الله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره فقال له ابن حنبل وما هو ما هو هذا الشيء الذي تدعو به ولا تزال تنتظر إلى الآن أن يتحقق فقال الخباز أن أرى أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك باحمد بن حنبل يجر من رجله الى مخبزك اثر ما طلعني من المسجد الا تسبيحك تهليلك لو انك ما سبحت وهللت كان انا نمته في المسجد قال ها هو الله قد جاءك باحمد بن حنبل يجر من رجله الى مخبزك ففرح الخباز واكرم ابي عبد الله الامام احمد فالمقصود أن الإنسان الذي يكثر من الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا هو كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه ومن أتاني يمشي أتيته هرولة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا الذراع معروف ما بين المرفق إلى نهاية الأصابع والباع لما تفتح يديك عن يمينك ويسارك هذا هو الباع بمعنى أنك تتقرب إلى الله قليلا فيقربك الله تعالى ويتقرب إليك كثيرا وكلما كان الإنسان مكثرا استغفارا وتسبيحا وتهليلا وذكرا صار أحب إلى الله سبحانه وتعالى لذلك لو تأملتم أيها الأكارم وجدتم أن الله عز وجل يأمر بختم العبادات بالذكر يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة ماذا نفعل فاذكروا الله قياماً وقعوداً وقال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم في الحج ماذا نفعل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً وقال عز وجل ولتكملوا العدة يعني عدة صيام رمضان وماذا نفعل ولتكبروا الله على ما هداكم لاحظ حتى بعد نهاية الصيام أول من أنتهي من الصيام ويقال غدا عيد. أول عبادة نفعلها ما هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صح الله أكبر الله أكبر وإلا الله الحمد تكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله ما قال ولتتصدقوا ولي ولتصلوا صلاة معينة ولي مثلا تعتمروا إنما أمر بالذكر لأن هذا الذكر لا يثقل على أحد ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى انطلاق لسان لا يحتاج إلى طهارة قبله لا يحتاج أن تسافر لأجله ما يحتاج إلى صحة قوية ولا قدرة على المشي والذهاب والمجيء إنما انتصار على النفس وتسبيح وتهليل يحمل إنسان بإذن الله تعالى من عدو يراك وأنت لا ترى من الجن والشياطين جمع كما في البخاري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقات ففي السابق ما كان عندهم أماكن يمكن أن يقفلوا على الصدقات فيها يعني ويحفظوها لابد أن يوضع عنده عندها حارس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ لنا هذا المال نريد واحدا. يحفظ هذا المال قال أبو هريرة أنا, أنا يمكن أن أجلس وأحرص هذا المال أقبل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وضع المال في بيته وجلس يحرصه طوال الليل يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلما أظلم الليل فإذا بحاثي يحثو من الصدقة أسمع صوت المال والطعام شعير وقمح أسمعه يحرك كأن في واحد يسرق طبعا ما في وقت أن أبا هريرة يقوم ويشعل السراج يحتاج قصة طويلة ليس مثلا اليوم يعني بإزرار واحد يضيء النور فلما رأى أبو هريرة ذلك قفز وأخذ يتلمس وتمسك بهذا الحرامي وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت حرامي ولص وجئت تسرق أموال المسلمين لأرفعن لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فقير ومسكين ومحتاج سامحني قال ما في سامحك أنت حرامي انا عندي بنات صغار ما عندي شيء أنفق عليهم فلا زال هذا اللص بأبي هريرة يرجوه ويحاول فيه أن يدعه حتى رحمه أبو هريرة قال ما ترجع قال خلاص ما أرجع أبدا قال الله اذهب فذهب فصلى أبو هريرة الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا هريرة قال لبيك يا رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرت البارحة ها ما أخباره قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته قال كذبك سيعود هذا كذاب تراه بيرجع جلس أبو هريرة الليلة الثانية عند المال يحرص فجأة فإذا بهذا الحافي يحثو قفز أبو هريرة وتعلق فيه في هذا الظلام لأرفع لا عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فقير مسكين ما فيه فقير مسكين أنت بالأمس وعدتني وأخلفت لهم لأرفع عنك يقيم عليك حد السرقة يا أبا هريرة خلاصة ذي زلت قدم وأنا عندي أيتام وأرجوك رحمه أبو هريرة وتركه فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال لبيك قال ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته قال كذبك سيعود هذا كذاب ترى سيرجع مرة أخرى ليسرق جلس أبو هريرة الليلة الثالثة عند المال رضي الله عنه فإذا بالحافي يحثو من الصدقة قفز أبو هريرة وتعلق به أنا مسكين وفقير ما فيه مسكين فقير عندك أيتام أنا ما أستطيع خلاص أنا سأدأ لا ما فيه لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تركني أبا ما فيه فلما علم هذا السارق أنه مأخوذ لا محالة خلاص يعني سيسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مخلص ولا مخرج قال يا أبا هريرة قال نعم وأبو هريرة ما اسكت قال يا أبو هريرة قال نعم قال اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن ما شاء الله الحرامي بيحدث على الصحابي يقول, يقول اتركني وبحدث عليك أنت لو الحديث ينفعك ما جاءت تسرق هذا بعض الحرامية أحياناً تفلسف ذكروا أن أحد اللصوص قفز مرة في بيته وأقبل إلى خزنة من حديد حديد صلب والخزنة الكبيرة واستطاع أن يسرق المال من داخلها فقبض عليه وصورت الخزنة والحديد رفعت القضية إلى القاضي فلما نظر القاضي تعجب كيف استطاع يكسر الخزنة فقال القاضي لللص قال أنا لا أعجب أنك حرامي أنت عليك سوابق ولا أعجب أنك تسرق المال ما أنت حرامي ولا أعجب أنك تحب المال لكني أعجب كيف استطعت أنك تكسر الحديد هذا الحديد المتماسك اللي ربما لو وضعت في ديناميت ما انكسر كيف استطعت أن تكسر الحديد وتسرق المال فضل فقال هذا الحرامي يا أيها القاضي قال نعم قال أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرصي يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد يقول ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد قال الشيخ ما شاء الله من كثر تقواك يلين الحديد يقول ثم زاد عليه العقوبة بعضهم يتفلسف حرامي وربما يعني بحث لنفسه عن مخارج ليسرق كما ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة قال إن شاباً كان طالب علم ومعه كتبه في كيس في السابق وأراد أن يسافر إلى بلد آخر ليطلب فيه العلم فأقبل إلى قافلة مسافرة وأشار لهم ركب معهم قافلة فيها تجار فيها ناس يذهبون إلى أهلهم إلى أقاربهم يعني مجموعة ناس <تصفيق> وكانوا في السابق الناس يذهبون مجموعات في السفر حتى يعني لا يتعرض لهم أحد في أثناء الطريق هجم عليهم مجموعة من اللصوص وأخذوا ما معهم من أموال وأخذوا الدواب وأخذوا بضاعة التجار حتى إنهم من شدة السرقة خلعوا ثيابهم وصرقوها ولم يدعوا عليهم إلا السراوين جلس هالتجار هالوجه وطالب العلم معهم واللصوص كل واحد يعدل الفلوس ويقسمونها بينهم فطالب العلم ما همّة الثيابة ولا همّه دابته همّة هذه الكتب اللي في الكيس التي هم لا يعرفون ثمنها ولا يقدرونها وسيرمونها في أقرب سلة مهملات حرمية واشتراهم عن الكتب وقيمتها وكانوا في السابق اليوم لو يضيع منك كتاب تفسير ابن كثير أو رياض الصالحين أقرب مكتبة وتشتري نسخة في السابق ما كان الأمر سهلا يحتاج إلى نسخ يحتاج إلى كتابه وين يجد شيخ يكتب منه مرة ثانية بعض الناس ما يقدر. هذا واحد من الزملاء يقول كنت مرة في دمشق فأقبلت إلى صاحب محل شاورمة فاشتريت من شاورمة وبجانبها أوراق قديمة مجموعة هكذا مخيطة كلما أنهى الشاورمة مزق ورقه ولفها الشاورمة وعطاها الناس يقول فأكلت الشاورمة ثم نظرت في فإذا هي مخطوطة قديمة لمصنف عبد الرزاق كتاب قديم يمكن من ثمانين أو مئة أو سنة أو أكثر قلت في نفسي هذه المخطوطة لو بيعت لبيعت بمئات الآلاف وهذا يلف بها الشورمة يقول فرجعت إليه هذه المخطوطة معي أبعد عنها الدهن والوسخ قلت له بالله كم بقي قال ما بقل شوي يقول فأخذتها قلت أين اللي اشتروا منك قال والله واحد راح من هنا وواحد بدأت أجمع الأوراق منهم قلت له هذه من أين؟ قال والله هذه كتب قديمة وجدتها عند جدتي وقالت ورثتها من جدك أو من جد جدك فقلت هالكتب ما منها فائدة نستعملها في المطعم انظر بعض الناس ما يقدر طالب العلم هذا جائل كبير العصابة وقال له أنا أريد أن أكلمك بشيء قال اذهب وإلا قتلناك قال طيب اسمع مني كلمة قال ماذا تريد؟ قال أنا لست تاجراً مثل هذا التجار ولستم أصحاب الأموال. انا لا أريد منك أنك تعطيني مال ولا أريد لكن أنتم سرقتم مني شيئا ينفعني ولا ينفعكم قال إيش قال كيس فيه كتب وعليها تعليقات لي وكلام مشايخ وأنتم لا تستفيدون منها أنتم حرمية يعني لستم طلبة علم فأرجوك لا تعيد لباسي ولا تعيد أموالي أعطني كتبي بس فالتفت اللص هذا ونظر وجد الكيس وفتعه فإذا فعلا كتب قال والله كتب احنا ما نحتاجها خذ ثم رق قلبه لهذا الطالب قال أعطوه ثيابة صعب الشيخ وطالب علم يبقى بهالحال أعطوه ثيابة فأعطوه ثيابة ثم أعجب به وقال له طيب خذ دابتك فأخذ دابته فشاعر طالب العلم هذا أنهى اللص هذا يعني ممكن يقبل نصيحة فقال يا أخي اتق الله وحرام تسرق أموال المسلمين وفعلك محرام فقال اللص بل سرقتي لأموال هؤلاء أحل لي من ماء السماء قال أنت الآن تسرق وتقول أنه حلال قال والله أنفلوسهم حلال لي قال كيف حلال لك وأنت الآن تسرقهم قال طيب وبرهن لك أنه حلال اجلس فجلس فالتفت ونادى واحد من التجار قال تعال فأقبلها التاجر ينتفض فقال لها اللص ما هي تجارتك قال أنا في البقر والغنم والإبل قال أيه كم نصاب الإبل قال 17 قال خطأ ثلاث قال خطأ آه طيب كم نصاب البقر قال 45 قال خطأ الغنم لو كان عندك خمس من الغنم وست بدأ يعطيه مسائل في الزكاة وعشر من البقر هل تضيف هذه إلى هذه طيب لو عندك مجموعة من البقر وولدت واحدة منها قبل نهاية الحول ادخلها في الحول ولا لا فإذا هو ما يعرف شيئا عن أحكام الزكاة فقال له يعني عمرك في حياتك ما زكيت صح قال نعم قال طيب اروح تعال تعال ان تعال فأقبل الثاني قال ما تجارتك قال في الذهب والفضة قال كم نصاب الذهب قال ما أدري قال لو كان عندك نصف النصاب حال عليه الحول وكملته ببعضه من الفضة وب... وبدأ يعطيه مسائل في الزكاة هذا الحرامي وهذاك يقول ما أدري،, ما أدري قال يعني في حياتك ما زكيت قال لا قال ذهب تعال أنت نادى الثاف قال نعم قال ما تجارتك قالنا في الـ الـ الـ الأحذية هو الملابس فبدأ يسأله مسائل عن زكاة عروض التجارة فلم يجب على سؤال منها فذهب طرجه ثم التفت الحرامي إلى طالب العلم وقال بالله أليس أموالهم حلال لنا؟ هل لعمره ما زكى؟ ولطلع صدقه من ماله؟ الله يرسلنا حتى نأدبهم فانظر كيف يعني يحاول أن يبحث لنفسه مخرجا لأجل أن يأخذ أموال الناس فالمقصود أن هذا الحرامي الذي يسرق أموال المسلمين التي يحفظها أبو هريرة أقبل إلى أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال أبو هريرة يعني إيش ممكن حرامي يطلع منه ماذا تعلمني فقال إذا أخذت مضجعك إذا أخذت مضجعك لتنام فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح أبو هريرة ما يدري حرامي يقول لي أقرأ آية الكرسي طي يعني أستجيب ما أستجيب تدري خلاص اذهب ما تعود قال ما أعود أبدا خلاص ما أسرق صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله زعم حتى أبو هريرة غير يعني مقتنع بالكلام يقول زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن قال فما علمك قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي لم يزل علي من الله حافظ حتى أصبح فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب يعني فعلا اللي يقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله يحافظ حتى يصبح صدقك وهو كذوب ثم قال عليه الصلاه والسلام يا ابا هريره اتدري من صاحبك منذ ثلاث اللي انتصرك ثلاث ليالي وانت كل يوم في خصومه وعراك معه تدري من هو ابو هريرة ما يدري ربما واحد من هالصوص ولا هالسراق قال من يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان هذاك ابليس أقبل وتصور بصورة لاجل أن يعبث بزكاة المسلمين قال له ذاك الشيطان فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعدها محافظا على هذا الذكر عند النوم ولا يتركه أبدا وقد جعل الله تعالى للشيطان نظرا إلينا وقدرة على إغوائنا لكنه عز وجل جعل عندنا من الأسلحة ما نستطيع أن نقاتله بها ذلك الله سبحانه وتعالى يقول من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس فسماه الله تعالى خناس والخناس هو الذي يخنس ويجتمع ويدل. لماذا؟ لأنه من أول ما يقول الإنسان أعوذ بالله مشترجم لا إله إلا الله هو ونحو ذلك من العبارات منذ أن يقولها المرء يخنس الشيطان ويجتمع بعضه على بعض ويدل ولا يستطيع أن يتعرض المرء مرة أخرى وكلما كنت اكثر ذكرا جعل الله تعالى عليك حصنا منيعا يعطي الانسان قوه في بدنه قد يقول البعض يعني الذكر ممكن يعطيني حسنات ممكن الله يكفر به سيئاتي لكن يا اخي ذكر ويعطيني قوه في بدني كيف بقول نعم ويدل على ذلك أن عليا رضي الله تعالى عنه اول ما تزوج فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت فاطمة تتعب من شغل البيت تتعب من الرحاء والطحن بها تتعب من جمع الطعام للفرس تتعب من إحضار الماء من البئر الآن النساء لا يتعبن مثل تعب السابقات يعني. المرأة الآن لو أرادت الماء تفتح حنفية الماء ويصب عليها الماء الخبز ما يحتاج إلى عجن ووضع فتن نور وشب يضوط وطفيها. الخبز يأتيها جاهز الدقيق ما يحتاج تطحن بالرحة يأتيها الطحين جاهز في كانت مرأة تتعب وترهق فكانت فاطمة رضي الله عنها على صغر سنها تتعب فقال لها علي رضي الله عنه ألا تريدين خادما قالت بلى أنا أتمنى في خادم لكن أنت عندك خادم يعني هل تستطيع أن توفر لذلك قال ان أباك قد جاءه اليوم سبي إن أباكي قد جاءه اليوم سبي فذهبي فالتمسي منه خادما سبي يعني وقع معركة بين المسلمين والكافرين فانتصر المسلمون فيأخذون نساء الكفار وأطفالهم والأسرى يسبحون خدما عند المسلمين وهذا يا جماعة الإسلام في ذلك هو أعدل الأديان وأعدل الأحكام في التعامل مع الأسرى لذلك انظر مثلاً كيف يتعامل المسلمون مع الأسراء وكيف يتعامل غيرهم يا أخي لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر سبعين من المشركين قال صلى الله عليه وسلم لهم أحسنوا إلى أسراكم يقول مصعب بن عمير وكان حارساً عند الأسراء يقول فكان يؤتى إلينا بالطعام خبز وتمر يقول فكنا نأكل التمر اليابس الخبز والتمر للحراس وللأسرة في الوقت نفسه يقول فكنا نأكل التمر نأكل الخبز اليابس ونعطي التمر للأسرة يعني زيادة على التمر الذي عندهم قال فكان الأسرة يقولون لنا يستحون يقولون كل التمر فنقول لا أن لناك الخبز اليابس وخل التمر لكم أنتم يزيد على اللي عندكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إليكم شوف يعني دقة وهم وهم أسرة كفره ولم يكونوا مقيدين مربوطين لأنهم لو كانوا كذلك محتاجوا إلى حراس عندهم لكن بالله عليك أنظر اليوم إلى التعامل مع الأسرى كيف تتعامل أمريكا مثلاً مع الأسرى أسرى قوان تناموا مثلاً أو أنظر إلى الأسرى الذين في أبو غريب وقد رأيتم ورأينا صورا يعني يبكي لها الحجر الأصم من الصور التي يعبثون بهؤلاء الأسرى وكأنهم حتى الحيوانات ما يعبث بها بهذا الأسلوب انظر إلى الأسراء الذين في السجون الإسرائيلية ماذا يفعل بهم؟ لذلك الإسلام هو أعدل الأديان في التعامل مع الأسراء وأرأف الأديان في التعامل معهم وألطف وأرحم الأديان في التعامل مع الأسراء حتى لو كانوا كفاراً إلا أنه يتعامل معهم أحسن التعامل فعلي رضي الله عنه يقول لفاطمة رضي الله عنها إن أباكي قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فَلْتَمِسِ منه خَادِمًا ذهبت فاطمة رضي الله عنها طرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته فتحت لها عائشة ماذا تريدين؟ قالت والله أريد النبي صلى الله عليه وسلم والله غير موجود ماذا تريدين من؟ قالت أنا أتعب من شغل البيت وأتعب من الطحن بالرحى وإحضار الماء من البئر أنا أريد خادمًا قالت عائشة خلاص إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل كلا متعبا فلما عاد قالت له عائشة يا رسول الله قد كانت ها هنا فاطمة قال ما تريد قالت ذكرت أنها تتعب من شغل البيت وكذا وتريد خادما فالنبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بأولاده وبناته حتى بعد زواجهم لم يقل آه غدا صلاة الفجر أنا سوف أرى علي وأتفاهم معه موضوع سهل ما قالت يا رسول الله أنا عندي مشكلة مع زوجي ولا يعني أي المسألة تريد خادم أنا أتفاهم مع علي الفجر لا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ليلته من لحظته إلى بيت علي وفاطمة ليحل لها ما تريد بعض الناس اليوم مع الأسف يشعر أن ابنته مثل كيس الرز أبو خمسين كيلو اللي حامل على ظهره فإذا تزوجت شعر أنه ألقاه من على ظهره ليس عنده السعدات أنه يحمل مرة ثانية أو بعلقة ليحذركة فتجد أن بعض النساء ربما تقول لأبيها يا أبي أنا زوجي متعاطي مخدرات أنا زوجي يسكر أنا زوجي ما يصلي أنا زوجي يا أبي حل مشكلتي فيقول والله رأيتك عندي في البيت ولا رجعت أنت وأولادك عندي والله لا أكسر يدك وأكسر رجلك وما لكل زوجك ولا يسعى إلى حل المشكلة بالرحمة وهي قد لا توفق مع الأول ولا مع الثاني فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن ابنته جاءت تبحث عنه خرج عليه الصلاة والسلام من لحظته إلى بيث فاطمة وعلي لينظر شأنهما دخل صلى الله عليه وآله وسلم طرق الباب ودخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما ثم جلس بينهما وسأل فاطمة رضي الله عنه قال جئتيني اليوم نعم ما تريدين قالت أنا أريد خادما أنا أتعب من شغل البيت أنا أريد خادما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم أنا لن أعطيك خادماً لا أنا سأعطيك أحسن من الخادم أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم علي وفاطمة فرحة والله جيد يعطينا أحسن من الخادم يكون يعطينا قبيلة خدم ولا يعطينا أرضاً واللي يعطينا بستاناً ماذا تعطينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتما مضاجعكما إذا وضعت رأسك لتنام إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله ثلاثاً وثلاثين واحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله أربعاً وثلاثين كم المجموع؟ مئة سبحان الله ثلاث الحمد لله ثلاث وثلاثون الله أكبر أربع وثلاثون. قال فإن ذلك خير لكما من خادم نظر علي إلى فاطمة ونظرت إليه ثم قال يا رسول الله والخادم يعني حنب سبح ونهل لكن تعطينا خادم ولا لا والخادم فقال عليه الصلاة والسلام أما الخادم فلا لا والله لا أعطيك خادما وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع أصحاب الصفة قوم فقراء يدخلون في الإسلام ثم إذا دخلوا لا يستطيعون أن يعودوا إلى أهلهم لأنهم سيؤذون فكانوا يجلسون في المسجد فكثر عددهم فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عريشا يعني مظلة بجانب المسجد صفة يجلسون تحتها فكانوا إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام أو صدقة بعث بها إليهم فإذا جاء إليه صلى الله عليه وسلم هدية أشركهم معه فيها فيقول أبيع هؤلاء الخدم وأجعلوا ثمنهم في طعام أصحاب الصفة يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا فقال له قائل ولا ليلة صفين ليلة صفين لما اشتد القتال بين علي ومعاويه رضي الله عنهم جميعا قال حتى في ليلة صفين لما اشتد القتال وأويت إلى فراشك ما تركت هذا الذكر قال والله ولا ليلة صفين حتى في ليلة صفين في أثناء القتال لما أردت أن آوي إلى فراشي قلت هذا الذكر ثم نمت فكانوا يرون منه شدة وقوة إلى آخر حياته رضي الله عنه قتل وقد تقدم به السن استشهد رضي الله عنه طعن وهو في المسجد رضي الله تعالى عنه طعنه بن ملجم وهو في المسجد وقد كبر سنه وكان لا يزال في قوته وخليفة عن المسلمين انظر كيف أن هذا الذكر يحفظ لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي ما هو الأمر أو النهي الذي بعدها إذا لقيتم فئة فاثبتوا طيب ما الذي يعيننا على الثبات فاثبتوا ما الذي يعيننا على الثبات؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما قال اذكروا الله لعلكم تفلحون لا إنما قال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى قال له يا أبا سعيد وكان الحسن بين طلابه قال يا أبا سعيد أنا رجل فقير وما عندي مال قال عليك بكثرة الاستغفار فمضى الرجل فأقبل آخر قال يا أبا سعيد أنا تزوجت ولم أرزق بأولاد قال أكثر الاستغفار فمضى فأقبل ثالث قال يا أبا سعيد أنا عندي مزرعة لكن ما عندنا مطر ما في زرع قال أكثر الاستغفار فمضى الرجل فسأل أحد الطلاب سأل الحسن البصري قال يا أبا سعيد هؤلاء ثلاثة وكل واحد منهم له سؤال وأجبتهم جوابا واحدا كيف؟ فقال أما سمعت الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وإذا استغفرناك إيش النتيجة يا ربي يرسل السماء عليكم مدرارا هذا أولا ثنين ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لاحظ كله مع الإكثار من الاستغفار لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من سبعين مرة في المجلس الواحد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لاحظ في المجلس الواحد إذا كان هذا استغفاره في مجلس واحد أكثر من سبعين مرة فما بالك ببقية اليوم حتى ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12 ألف تسبيحة. فقال له قائل يا أبا هريرة إثنى عشر ألف لما تُتعِب نفسك؟ فقال أبو هريرة أفتكُّ بها نفسي من النار هذا التسبيح والتهليل والاستغفار أفتك به أفكُّ به نفسي من النار ونحن لو تأملنا اليوم في حالنا لوجدت أننا ربما نقصر كثيرا في الصيام النافلة ربما تبخل أيدينا في أحيان كثيرة عن الصدقات ربما إذا جئت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى وجدنا مقصرين كثيرا فلا ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يتسلط الشيطان علينا وأن يحول بيننا حتى بيننا وبين الذكر والإكتار من التسبيح والتهليل هذه مشكلة دليل أن الشيطان يسيطر يقول حسن البصري رحمه الله ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك أكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا طبعا الملك ما يحتاج تقول له اكتب فهو يكتب على كل حال لكن الحسن يشير إلى أنك إذا كنت فارغا ما الذي يمنعك من أن تسبح وتهلل مدام الملك جالس هكذا خليه يكتب لك يا أخي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صل ركعتين زلفا إلى الله ما دمت آمنا مستريحا وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا أخيرا أيها الإخوة والأخوات الأذكار أنواع منها أذكار عامة تقولها أي وقت مثل مثلا لو إنسان أراد أن يقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أي وقت ما أحدد لها النبي عليه الصلاة والسلام صباحا أو مساء أو عصرا يقول عليه الصلاة والسلام في مرواه البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه قلها أي وقت وأكثر منها في قيامك وقعودك في سيارتك في ذهبك في مجيك في أي حال كن مسبحاً ذاكراً ومستغفراً حتى لا يمنع الإنسان وهو, وهو يمشي وهو ذكر الذهب في سير علام نبلة قالوا أن واحد من السلف الصالح قالوا كان يمشي إلى المسجد ويسبح ويهلل يعني بلسانه يسبح ويهلل فقال له رجل مجنون أنت شوفه يسبح ويهلل ظن أنه يكلم نفسه فقال مجنون أنت فقال الرجل هذا دواء الجنون المجنون نخليه يسبح ويهلل ويطيب هذا دواء الجنون فالإنسان لا يمنع أن يكون مسبحا بهذه الأذكار دائما من الأذكار العامة أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة الذي يقولها في اليوم مئة مرة إيش جزائه قال عليه الصلاة والسلام كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه يعني لو واحد زاد وصلها إلى مئة وعشرين بدل المئة مئة وخمسين مئتين إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه هذا في قول لا إله إلا الله ولا تسغرق إلا عشر دقائق أو نحو هذا العدد هذه أذكار عامة التسبيح التهليل الحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم حمدك لله دائما دليل على أنك تشكر الله مثلا رأيت إنسانا مثلا معاقا او انسانا فقيرا أو إنسان أولاده مرضى أو إنسان ربما لم يجد وظيفة أو انسان ضال أو, أو أي حالة من الحالات فقلت اللهم لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أذكار عامة نحن مأمرون بذكرها دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاء أو ذكرا أذكرك به فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله الا الله قال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك قولوا لا إله الا الله يعني أنا أريد ذكرا جديدا خاصة به كل عبادك قولوا لا إله الا الله فقال الله تعالى يا موسى لو ان السماوات السبع والارضين السبع لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري يعني السماوات السبع بملائكتها ومن فيها لو ان وضعت في كفه ولا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله يكون لا اله الا الله اثقل منها ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع جعلت حلقة مفرغة أو مبهمة جعلت حلق حلقة هكذا مغلقة السماوات السبع والأراضين السبع كلها جعلت حلقة لفصمتهن لا إله إلا الله وجاءت له الله وكسرتها وانتقول يا موسى إنها كل عباده قولونها فمن أعظم الأذكار قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من الأذكار العامة الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة فقال أكثرهم علي صلاة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا من ما يجعل الإنسان مقربا من الأذكار المقيدة أذكار تقال بعد الصلاة مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قراء آية الكرسي في مراه الترمذي من قراء آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلاأنيموت من قراء آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت قراء آية, آية الكرسي بعد الصلوات من ذلك بعد الصلوات يقول عليه الصلاة والسلام من سبح في دبر كل من قال في دبر كل صلاة سبحان الله ثلاث وثلاثين الحمد لله ثلاث وثلاثين الله أكبر ثلاث وثلاثين هذه كم مجموعها؟ تسعة قال ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قال هذه بعد كل صلاة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر معروف هذا الأبيض الذي تحمله حيانا الأمواج وما شابه هذا الزبد إذا حافظ الإنسان على هذا الذكر حطت عنه خطاياه وين كانت مثل زبد البحر هذا من الأذكار المقيدة فيه الصلوات من الأذكار المقيدة ما يقال عند دخول الخلاء ما يقال عند دخول المسجد ما يقال بعد العطاس ولا يجوز لنا أن نخترع من عندنا أذكارا يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين لو جاء إنسان واخترع أذكار لأفعال أخرى يعني مثلاً صار كلما تجشأ تجشأ يعني أخرج الهواء عن طريق فمه يعني تغر قال مثلاً الحمد لله فنقول له لماذا تقول الحمد لله أنت عطست قال لا والله تجشأت فقلت الحمد لله قلنا نعم طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتجشأون وربما هو تجشأ ولم يكن ما قال لهم قولوا الحمد لله بعدها أنت لماذا قيت هذا الفعل بهذا الذكر؟ قال يا أخي هذا دليل على امتلاء بطني وأنا أحمد الله على النعمة نقول صحيح لكن لو فتح المجال لكل واحد يخترع أذكارا لن تبست الأذكار الشرعية بالمخترعات بكرة بيأتيك واحد كلما حكته أذنه قال الحمد لله السميع العلي كذا وصار يقولها دائما ثم تعلمها منها أصدقاؤه ثم تعلمها أولاده ثم الناس ظنوا أنها سنة ذكر عند حق الأذن واحد كلما رفت عينه أخذ يقول مثلا اللهم نسألك من الخير كله كذا ذكر طلعها من عنده وصار كلما رفت عينه قال هذا الذكر فنقول له تعالى عندك دليل قال يا أخي تمنعني من الدعاء نقول لا نمنعك من الدعاء لكن لا تقيد وتربط بين ذكر وبين فعل إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك لأنه فتح المجال للاختراع في الأذكار لألتبست السنن بالبدحة لذلك عبد الله بن عمر جلس رضي الله عنه يوماً وجلس إليه بعض الطلاب واحد من الطلاب عبس وقال الطالب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد الله بن عمر هذه علي جديدة عليه الصلاة والسلام على رسول الله سكت بعدها بقليل عطس الرجل مرة ثانية وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي أدرك ابن عمر أنه يقولها متعمدا وأنه يربطها وأنه يمزودها من عنده والدين خلاص ياليوم يا أكملت لكم دينكم ما يجوز تزيد أو تنقص فقال له ابن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، أتمنعني أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها، ما أمنعك، إما أنك على ملة أهدم ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تجيء بضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقص ويقول فقط الحمد لله من وين جبت الصلاة والسلام على رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا ويقول كذا، وأحيانا يسكت، ليش أنت تخترع من عندك أذكاراً؟ فلا يجوز اختراع مثل هذه الأذكار لو الإنسان احيانا لما تجشأ قال الحمد لله ما فيها باس أحيانا مرة ثانية قال مثلا اللهم نسألك من فضلك مرة ثالثة سكت ما دعا ما في باس لكن الذي أقصده هو أن تحدد ذكرا معينا تربطه بفعل معين وكلما وقع هذا الفعل قلت هذا الذكر هذا الذي فيه الحرك وهذا الذي يفتح باب الضلالة ويجعل الإنسان ربما أنه يبتدع أحيانا من الأذكار المقيدة الذكر عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه كما قلنا يقرأ آية الكرسي وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجمع كفيه عند النوم وينفث فيهما يعني ينفث فيهما ريقا يسيرا ثم يقرأ قلوا الله أحد والفلق والناس ويمسح وجاه ورأسه وجسمه ثم يجمعها مرة ثانية ينفذ فيهما ويقرأ قلو الله حدوه فلقوا الناس ويفعلوها مرة ثالثة حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه لها أثر يا جماعة في الاستيقاظ لصلاة الفجر أثر عجيب حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض مرض الموت وضعف جسمه أن يحرك يديه قال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة يعني اصنع لي ذلك يعني اعمل لي هذا الذكر فأخذت عائشة يديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم ونفثت فيهما وقرأت فيهما قلوا الله وحدوا الفلقوا الناس وجعلت تمسحوا بهما جسده صلى الله عليه وسلم فحتى على فراش الموت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع مثل هذه الأذكار دل هذا على أن حفاظ الإنسان على هذا الذكر سواء عند نوم أو قبل طعامه أو قبل شرابه حرص الإنسان دائما على التسبيح والتهليل والاستغفار والتحميد والتكبير أن يكون هذا هجراه دائماً يجعله قريبا من رب العالمين أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين لك كثيرا وتجعل أخواتنا من الذاكرات اللهم اجعلنا ممن يذكرونك على جميع أحوالهم اللهم اجعلنا ممن تختم لهم بلا إله إلا الله اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا درية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى زواج أو سداد دين أو وظيفة أو دراسة إلا يصرت له ذلك ووسعت عليه وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم فك اسرى المساور واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين اللهم من ارادنا او اراد هذا البلد الطيب الكويت او اراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا قوي يا عزيز اللهم ألف قلوب المسلمين في كل مكان على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي على ما أجاد وأفاد في هذه المحاضرة التي هي بعنوان والذاكرين والذاكرة وفي الختام تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت الموقع الإلكتروني www.islam.gov.kw او يمكنكم التواصل عن طريق الفاكس رقم 2241-07 أربعة تسعة, تسعة.